وجدتم رأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرص عظيم إني وجدتم رأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرص عظيم